صبرا صبرا أيها الملتزمون فإن هذه سنة ربانية سنة لابتلاء قال الله عز وجل ألف لام ميم أحجب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا لا لابد من الفتنة من أجل طمحيص الصف يميز ربنا ويظهر الخبيث من الطيب والصالح من الطالح والصادق من الكذاب الدعي